شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعه يومئذ يتفرقون فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحبرون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 ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف السناتكم والوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وبتغاؤكم من فضله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 ان في ذلك لايات لقوم يعقلون ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوه من الارض إذا أنتم تخرجون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 فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاء كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم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 أَمْ أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون 110. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون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 قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل كان اكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله إن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 119. وقبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين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 114. فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فانك فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم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 فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون 115. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل